هذه آيات الحزب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه أدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 لن فصام لها والله سميع عليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وعلياؤهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يعاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 اِتَّمْ مُولانا فَنصُرُنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرين إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ النَّبِيُّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدع فله الأسماء الحسنى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 جحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم شد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا ما شر الجني والانس إن استطاعتم أن تفزو من أقدار السماوات والأرض أن تفزو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَمَن يَأْتِ مِنَ اللَّهِ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 وأنه تعالى جد ربنا متخن صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفي هنا على الله شططا